لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ولهذا حاول بعض الزنادفة أن يحترى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليأخذ جسده فعرى الله سبحانه وتعالى أحد كلفاء في المنام سورة هذين غزلين لذين أراد أن يستخجى جسد النبي صلى الله عليه وسلم وا و... فاجع عليه هذا ف إلى الى المدينه يعني الامام الخام سفر الى مدينه وامر بان يدعى جميع اهل المدينه للوليمه التي صنعها ووقف عند الباب وجعل كل من دخل جعل يحضر إلى كل من دخل ولم يرى الرجلين اللذين عرضا عليه في المنام فقال إلى أصحابه فأدوا أهل المدينة كلهم لا أبقى أحد قالوا ما بقي قال لا ما يسير بقي قالوا ما بقي إلا رجلان غريبان في المسجد ليس لهم شأن مع الناس ولا, ولا دخل عن الناس فهاتوا فلما جئ بهما وإذا هما الرسلان اللذان عرضا عليه ثمنا سبحان الله فامر رجعنا ثم امر ان يحفر ما حول القبر الى ان وصل الى الجبل ثم صدهم فصرخوا وحمل الله نبيهم من شيكل هؤلاء الاعدى حمل الله نبيهم من هؤلاء وإلا فهؤلاء يريدون ان يأخذوا جسد النبي عليه الصلاه والسلام إما انهم مؤمنون بان الارض لم تاكل او لا ذلك من اساس او يغاب عنهم ما ندري الله احد يعني yeah.